عَنَّى يَتَسَاءَلُونَ عَن نَّبَإِ الْغَيْبِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شبادا وجعلنا سواجا وهاجا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 وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرة الجبال فكانت سراطاً إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أفا لا بثينة فيها إحطاة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا